قال هل أنتم تقلعون؟ فقلع فرأه في سوائل جحيم. قالت الله إن كتلتُردين ولو لنعمت ربي لكونت من المحضرين. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذانك خير نزلا أم شجرة الزقوم إن جعلناها فتنة للظالمين شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لاأكلون منها، فما منها البطون، ثم إن لهم عليها على شوهم من حميم. إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين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 وجعلنا ذريته الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين كَذَلِكَ كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا غَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وَإِنَّ إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين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 هُوَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ لَقَلِيلٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِالَّيْلِ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 ولقد سبقت kwaada لعبادنا المرسلين إنهم لهم iba وإن al لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون la huumulroali